أيتها الفتاة السعيدة أسأل الله أن تنطبق عليك هذه الكلمة في الدنيا وفي القبر وعند الله سبحانه وتعالى أنا أعرف أنك تأثرتي وهذا ليس بغريب ليس بغريب وليس بعجيب فكلنا فينا خير وكل بناتنا فيهم خير عظيم ويحبون الخير ويحبون الجنة ويحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون أمهات المؤمنين ويحبون الصحابة والصحبيات ويحبون المشايخ والعلماء والدعاة والصالحين والصالحات نعرف هالشيء. لكن نبغاه عمليا نبغاه فعليا نبغاه تطبيق نشوفه قدام أنفسنا الله يريد أن يا أختي الكريمة وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى أنا أعلم أنك تأثرتي لكن هل يكفي التأثر؟ الله الله بالعمل التوبة النصوح يا خية التوبة النصوح قبل أن تغرغر الروح وقبل أن تخ أو, أو قبل أن تخرج الشمس من مغربها ثم لا ينفع الندم كم من أخت في القبر يا أخت الكريمة تتمنى تخرج تصلي كم من أخت يا أخت الكريمة في القبر تتمنى تطلع تبر والديها كم من أخت يا أخت الكريمة في القبر تتمنى تطلع من القبر عشان تمشي مع صاحبة صالحة كم من أخت تتمنى تطلع على أساس تكون عفيفة متحجبة لباس محتجم، محتشم ساتر لباس محتشم ساتر كم من اخت تتمنى تطلع على اساس تتوب كم من اخت تتمنى تطلع على اساس تقرأ القرآن كم من اخت تتمنى تطلع على اساس تحطم وتمسح كل شيء ما يرضيها في قبرها ولا يرضيها عند ربها كم من اخت تتمنى تطلع على اساس تقول استغفر الله سبحان الله اتوب الى الله توبة النصوح قل يا عبادي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 إنه هو الغفور الرحيم الله المستعان الله الله أخت الكريمة أخت الكريمة كم, في كم من فتاة تفكر في الانتحار بسبب البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى أحد الأخوات تتصل علي تقول يا شيخ بعد أن بكت وبكت وبكت تقول يا شيخ أنا أبغى أنتحر ليش تنتحرين يا خيّة ليش؟ ليش تهدمين حياتك ومستقبلك ودينك قالت يا شيخ لأني ما لقيت السعادة يا شيخ لأني ما لقيت السعادة ولا لقيت الراحة ولا لقيت المطبعينان ولا لقيت الهناء ولا لقيت الحياة السعيدة ولا لقيت الفتاة السعيدة اللي أنت جالس تتكلم عنها يا شيخ أنا أبغى أنتحر وارتاح قلت وش تقولين؟ قالت أبغى أنتحر وارتاح قلت مستحيل ترتاحين قصدك تقولين تبغى تنتحرين وتتعذبين وليس تنتحرين وترتاحين تنتحرين وتتعذبين أكثر من العذاب اللي جالسة أنت تعيشين الآن قالت ليش قلت لأن لي من يقتل نفسه فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله يا أخت الكريمة ليش تنتحرين قالت حياتي دمار حياتي ضياع ما أصلي, ما أصلي عقوق معاصي معاكسات شاب آخرتها شاب قبل فترة يا شيخ حطم مستقبلي قلت كيف حطم مستقبلك قال بعد ما أوهمني بالزواج والحب قبل فترة بسيطة يقول لي أنت ما أنت شريفة يقول لي عني أنا ما أني شريفة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله استغربت من الكلمة هذه شهد شاهد من أهلها يا خير قلت بس ليش يقول لي كلمة هذه قلت يا أختي وأقول كلام في نفسي قلت يا أختي الكريمة شهد شاهد من أهلها أقول لها الكلام في نفسي ثم قلت لها يا أخت الكريمة ونصحتها وذكرتها بالتوبة والرجوع إلى الله الله المستعان والله العظيم لن نجد السعادة إلا مع الله إلا بالله إلا في الطاعة إلا في ترك الذنوب المعاصي. المعاصي إلا في التوبة النصوح إلا في الاستقامة إلا في الالتزام على أمر الله طيب لو رجعت يا شيخ لو قصرت ارجع توبي وامشي في درب الصالحات امشي في درب العائدات النادمات المستقيمات الله ما يمل لكن أنت اللي تملين وما أجمل ركعتين خاشعتين في جوف الليل تندمين فيها على كلمة مضى وتعلنين فيها التوبة لله سبحانه وتعالى ثم الصاحبة الصالحة اللي تبتك على الدين وصر في صاحبات السوء اللي جالسين يثبطونك وجالسين يلعبون على الوتر الحساس اللي اللي عندك لا تنخدعين هل الله أعلم أم فلانة السيئة اللي أعلم هل الله أعلم؟ أم الكاتب الفلاني أعلم؟ هل الله أعلم؟ أم المقال الفلاني, الفلاني أعلم؟ هل الله أعلم؟ أم فلان أعلم؟ أو فلان أعلم؟ قل أأنتم أعلم؟ أم الله؟ قل أأنتم أعلم؟ أم الله؟ الله أعلم منهم الله عز وجل أعلم منهم اللي أمرك بالخير وحذرك من الشر لأن يعرف ان الشر والمعاصي فيه قهر فيه عذاب لك في الدنيا وفي الآخرة ما راح تلقين السعادة إلا مع ملك السعادة الله الله بالندم على ما فات بالعزم على عدم الرجوع إقلاع عن الذنب فورا خلاص التوبة لله وإن رجعتي ارجع جديد التوبة يا خيّة بالخير. وبشري بالخير أبشري بالخير أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكننا جميعا إلى الهداية والتوبة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكننا جميعا إلى فتح صفحة جديدة مع الله عنوانها التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكننا جميعا إلى تدارك ما بقي من أعمارنا فهي تسير وهي يسيرة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العمل نعم. نعم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالله الله بالعمل يخية. أختم بهذه القصة مرة ألقيت محاضرة في إحدى ثنويات البنات وبعد ما انتهيت من محاضرة بثلاثة أيام اتصلت علي المشرفة على ترك المدرسة السلام عليكم الشيخ فلان قلت حياك الله قالت يا شيخ أنا أريد أعلمك خبر مفرح وخبر محزن قلت أعطيني الخبر المفرح قالت المفرح بعد محاضرتك هذاك اليوم البنات تأثروا وأبشر كثير من البنات توجهوا للخير قلت ما هو غريب على بناتنا ما هو غريب على بناتنا والله كفو وألف كفو. هم مفطورات على الخير لكن يحتاجون التذكير وذكر في أن تنفع المؤمنين أعطيني الخبر المحزن قالت الخبر المحزن أن فتاة من الفتيات اتصلت علينا أمها بعد ثلاثة أيام وقالت اليوم توفيت بنتي ماتت بنتي في المدرسة التي حاضرت فيها يا شيخ قلت طيب بشري عن حالها بشري عن وضعها إن شاء الله مرها تمام قالت للأسف يا شيخ أحوالها أحوال سمعت وتأثرت وكانت تحب الله وتحب الجنة وتبغى الخير وتبغى الهداية وتبغى السعادة وتبغى مميزات الفتاة السعيدة ولكنها ما عملت بعد التأثر كل من عليها فان كل من عليها فان عليها فان الله الله بالعمل الله الله بالعمل العمر قصير وهو يسير والدنيا قصيرة وهي يسيرة لا تغرك الحياة الدنيا وفتنتها انتها وزنتها عيش سعيدة بالدين عيش سعيدة بالاستقامة عيش سعيدة بالالتزام والله ورب في السعادة الاستقامة ما تمنعك ما تمنعك أبداً من أنك تسعين خاطرك بالحلال تسعين خاطرك بالمباح، تسعين خاطرك في التي يحسن، تسعين خاطرك في حدود المشروع في حدود الشرع. ما يمنع أبدا أبداً ما يمنع. الدين يمنع والله يحرم المعصية وتجاوز الحدود. هذا اللي الله يحرمه، لأن الله هو اللي خلقنا وهو اللي يعرف وين سعادتنا وهو اللي خلقنا وهو اللي يعرف أين شقاوتنا. لذلك قال هذا حرام وهذا حلال. فأيهم أعلم الله أم فلانا أم فلان من الناس الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا إن الله لا يخلف الميعاد قال صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له التوبة تجب ما قبلها من تاب قبل أن تطلع الشمس المغرب تاب الله عليه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أسأل الله عز وجلنا لنا ولكن التوفيق في الدارين الدنيا والآخرة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقول قول الله عز وجل فستذكرون, فستذكرون, فستذكرون, فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري وأفوض أمري وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم على خير من وطئت قدمه الأرض وعلى آله وصحبه وسلم أصدته الأمان أن يتوب ألا الذي أضحى حزينا على سلاته غلقا بحر أصيح لربما ما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلود بحر أصيح لربما ما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب ذنوب الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كذيما أنا العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت من صوت طبيبه العبد شريد ظلمت نفسي وقد عفيت بابكم امونيبا انا العبد الشريد ولمت نفسي وقد وافيت أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى